بسم الله الرحمن الرحيم ك ا ف يا عين صد ذكر ر ح م ة ربك عبده زكريا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 واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آ ل يعقوب واجعله ربي رضيا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 قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آ ي ة قال آ ي ت ك أ ل ا تكلم الناس ثلاث ليال سويا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 هذا صراط مستقيم فاختلف ا ل أ ح ز ا ب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أ س م ع بهم و أ ب ص ر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ظ ل ا ل مبين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 ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إ س م ا ع ي ل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إ د ر ي س إ ن ه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا اولئك الذين أ ن ع م الله عليهم من النبيين من ذ ر ي ة آ د م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 أ و ل ا يذكر ا ل إ ن س ا ن أ ن ا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرن ه م و الشياطين ثم لنحضرن ه م حول جهنم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 وان منكم إ ل ا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا واذا تتلى عليهم آ ي ا ت ن ا بينات قال الذين كفروا